تاتئ غم البين رسول من الله يتلو صحف مطهره فيها كتب قائم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 ليُصِينَ لَهُ الدِّينُ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمِ إِنَّ الذي كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا أولئك هم خير البرية